بسم الله الرحمن الرحيم ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا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 هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا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 فحملته فتبذت به مكان قصية فأجاه أهل المخاب إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مث قبل هذا وكنت نسيم صيا فناداه من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا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 أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين، وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهم في غفلة، وهم لا يؤمنون. إن نحن نرص الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبطر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فَاتَبِعْنِي أَهْلِكَ صِرَاقًا صَوِيَّ يا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِالرَّحْمَانِ عَصِيَّ يا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَيَّ أن مَسْتَكْعَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِالشَّيْطَانِ وَلِيًّا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 فَلَمَّا عَتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ الرَّحْمَةِ مَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمٍ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 من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تطلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فَقَالَتْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ وَيْلًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا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 سَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ ثُمَّ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمَعِينَ ثُمَّ لَنَنْتَعَ عَنْ مِنْ كُلِّ شِيعَةِ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِثًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِّيًّا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 قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكناه وأضعف جندا ويزيد الله الذين هتدوا هدا والباقيات الصالحات خير نعيم ربك ثوابا خير نعيم ربك ثوابا وخير مردا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطْطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَبَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا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 ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم الزّ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْدُلَهُمْ عَدَّا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 فَكَادُ السَّمَاءُ يَتَفَضَّلْ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدَى الْدَعْوَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدَى وَمَا يَمْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَيِّ السَّكِذَ وَلَدَى إِنْ كُلٌّ مَن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 فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المستقين وتنذر به قوما اللدّة، وكم أهلكنا قبلهم من قرن؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركذا؟